كلا بل تحبون العاجلة 115. وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باكرة 111. تظن أن يفعل بها فاقرة 112. كلا إذا بلغت التراقي 113. وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الشاق في الشاق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمصى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى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 ثلاثا واغلالا وتسير ان الابراء يشربون من كاس كان مزاجها كافورا